بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا وقالوا قلوبنا في أكمة مما تَدْعُونَا إِلَيْهِ وفي آذَانِنَا وَقِيَ فِي آذَانِنَا ۙ قُرْءَانٌ مَّن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فاعْمَلِ ۖ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مثلكم يوحى إلي أنما أنما القيم إليه واستوافه، ووين للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون؟ إن الذين آمنوا من هو عمل الصالحات لهم مدر وغير منون. قل إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون وجعل فيها اسم من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها أقواتها في أغبات أيام سائل سائل ثم اشتوى إلى السماء وهي دقان وهي دقان